إَّ مَنَّْ يُوَامِنَ الشَّيطانِ لُحزِينَ الَّنَ آ مَنُوا وَلَْسَ بِضَِّهِمْ شَيْ أَنِ الَّا بِإذْنِ الل وَوعلَ اللهَِّ, وعلى الله فليتوكل المؤمنون